انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قتير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا